بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أننا أنزل إليك من ربك الحقك من هو أعم إنما يتبق <تصفيق> <تسلم> <كتصفيق> أولو الألباب الذين يومون الذين <تصفيق> يصيدون dang <laughs> dang One والذين صبروا ابتغى وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرْعًا وَغَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْدِ dan ومن صلح من وَبَرَّطُوهُمْ لَعَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ scornacked mm -hmm. والذين صبروا بالتضار و <laughs> well. Jannah Amen. فنعم عقب الدين فنعم أقب الدار والذين ينقضون أهد الله من بغد لَا نُجْنِي نَتَوَلهُ سُوءٌ وَذَارُ أَمَّا نُغِيَ يَبْنُ صُنُورِ الزَّقَانِ وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا ومن خيا. Allah وفرحوا بالحياة كفروا لولا انه من انا الذين آمنوا وتطوا ألا بذكر الله يتقم إن القلوب. ألا بذكر الله يتقم القلوب. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكِّرِ اللَّهِ أَلَى بِذِكِّرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا القُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَنُوا Thank <laughs> you. La ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا مَا يُنْقَلِبُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمه لتتلو عليهم الذي تتلوا علي من الذي أوحين إليك وهم يفرون برحمان قل هو رب You're whole. ولو أن نقرأ أن سيرت به الجبال أو قطع. أفلم ييأس الذين آمنوا أَن يُنْصَرُوا ۗ أَلَمْ يَكُنَّ فَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَرْلَوْا أل يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسَ جَمِيعًا لَمْ يَعِشْ أَسْفَلَ نفروا تصيبوا بما صنعوا قارعة أو تحل قريب من دار خت لا يأتيه الله. don't call Allah